بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من قتل مظلوما فقد جعل الله لوليه سلطانا ونهاه عن الإسراف في القتل ووعده بأنه منصور والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور الأولى ان يقتل اثنين أو أكثر بواحد كما كانت العرب تفعله في الجاهلية كقول مهلهل ابن ربيعة لما قتل بجير بن الحارث ابن عباد في حرب البسوس المشهورة بؤ بشسع نعلي كليب فغضب الحارث ابن عباد وقال قصيدته المشهورة قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي قرب مربط النعامة مني إن بيع الكرام بالشسع غالي إلى آخره وقال مهلهم أيضا كل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل آل مرة ومعلوم أن قتل جماعة بواحد لم يشترك في قتله إسراف في القتل داخل في النهي المذكور في الآية الكريمة الثانية ان يقتل بالقتيل واحدا فقط ولكنه غير القاتل لأن قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل منهي عنه في الآية أيضا الثالثة أن يقتل نفس القاتل ويمثل به فإن زيادة المثله إسراف في القتل أيضا وهذا هو التحقيق في معنى الآية الكريمة فما ذكره بعض أهل العلم وما اليه الرازي في تفسيره بعض الميل من أن معنى الآية فلا يسرف الظالم الجاني في القتل تخويفا له من السلطان والنصر الذي جعله الله لولي المقتول لا يخفى ضعفه وأنه لا يلتئم مع قوله بعده إنه كان منصورا وهذا السلطان الذي جعله الله لولي المقتول لم يبينه هنا بيانا مفصلا ولكنه أشار في موضعين إلى أن هذا السلطان هو ما جعله الله من السلطة لولي المقتول على القاتل من تمكينه من قتله إن أحب ولا ينافي ذلك أنه إن شاء عفى على الديه أو مجانا الأول قوله هنا فلا يسرف في القتل بعد ذكر السلطان المذكور لأن النهي عن الإسراف في القتل مقترنا بذكر السلطان المذكور يدل على أن السلطان المذكور هو ذلك القتل المنهي عن الإسراف فيه الموضع الثاني قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل إلى قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الآية فهو يدل على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذه وخير ما يبين به القرآن القرآن قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل تتعلق بهذه الآية يفهم من قوله مظلوما أن من قتل غير مظلوم ليس لوليه سلطان على قاتله وهو كذلك لأن من قتل بحق فدمه حلال ولا سلطان لوليه في قتله كما قدمنا بذلك حديث ابن مسعود المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث الثي بالزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة كما تقدم إيضاحه في سورة المائدة وبيان هذا المفهوم في قوله مظلوما يظهر به بيان المفهوم في قوله أيضا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واعلم أنه قد ورد في بعض الأدلة أسباب أخر لإباحة قتل المسلم غير الثلاث المذكورة على اختلاف في ذلك بين بعض العلماء من ذلك المحاربون إذا لم يقتلوا أحدا عندما يقول بأن الإمام مخير بين الأمور الأربعة المذكورة في قوله أن يقتلوا أو يصلبوا الآية كما تقدم إيضاحه مستوفا في سورة المائدة ومن ذلك قتل الفاعل والمفعول به في فاحشه اللواط وقد قدمنا الأقوال في ذلك وأدلتها بإيضاح في سورة هود وأما قتل الساحر فلا يبعد دخوله في قتل الكافر المذكور في قوله التارك لدينه المفارق للجماعة لدلالة القرآن على كفر الساحر في قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية وقوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية وقوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق وأما قتل مانع الزكاة فإنه ان أنكر وجوبها فهو كافر مرتد داخل في التارك لدينه المفارق للجماعة وأما إن منعها وهو مقر بوجوبها فالذي يجوز فيه القتال للقتل وبين القتال والقتل فرق واضح معروف وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن من أتى بهيمة يقتل هو وتقتل البهيمة معه لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عمرو ابن علقمة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات ورواه ابن ماجة عن طريق داود بن الحسين عن اكرمه عن ابن عباس مرفوع وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل لأن حصر ما يباح به دم المسلم في الثلاث المذكورة في حديث ابن مسعود المتفق عليه أو لا بالتقديم من هذا الحديث مع التشديد العظيم في الكتاب والسنة في قتل المسلم بغير حق إلى غير ذلك من المسائل المذكورة في الفروع قال مقيده عفى الله عنه هذا الحصر في الثلاث المذكورة في حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح لا ينبغي أن يزاد عليه إلا ما ثبت بوحي ثبوتا لا مطعن فيه لقوته والعلم عند الله تعالى قال المؤلف أجزل الله مثوبته غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة وهي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استنبط من هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها أيام النزاع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه أن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية لأنه من أولياء عثمان رضي الله عنه وهو مقتول ظلما والله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية وكان الأمر كما قال ابن عباس وهذا الاستنباط عنه ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة وساق الحديث في ذلك بسنده عند الطبراني في معجمه وهو استنباط غريب عجيب أيها المستمع الكريم لنا لقاء متجدد إن شاء الله ليلة غد فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته